هي يقولوا صاحب صحاب المركوم. يشوفوا شويه شوب حركه نازله ده شويه سحب ونازل ما مش عايزين يفهموا مش عايزين يترجموا يشوفوا تسونامي يا عم ده ظواهر طبيعيه يشوفوا الزلزال جايين ده حته تصدع في القشره الارضيه مش عايز يترجم فاكرها لعبه ومش عايز يفوق ومش عايز يترجم اي رسائل ربنا بيقول فضرهم حتى يلاقوا يومهم الذي في فيه يصعقون صاق كلمه الطور اللي صعق عنده موسى هنا صاق ربنا بيهدد بس ربنا في النهايه بيقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم واصبر لحكم ربك حكم رب اللي هو الى الله يعني الدعوه ده حكم الحكم بيه عليك وعليك اه يعني مش لابه يعني مش مزنكك انك تدعو او ما تدعوش مش مزنكك انك تنقذ الناس او ما تنقذهمش اصبر مهما حصل مهما حاربوك مهما كلموا عليك مهما اهل الباطل عدوك اصبري اصبري ياللي اللي مستتلكه قيام الليل ياللي اللي النقاب ياللي اللي مستتئل الدعوه الى الله ياللي اللي مستتئل انك تطلب علم عشان تبقى بكره بطل من ابطال نصره الدين اللي مش عايز تعيش عشان ربنا اصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا باقي المصاحبة يعني دعاية ربنا مصاحبك طول طريقك صاحي نايم قايم رايح قاعد بتتكلم رحمة ربنا وعنية ربنا من صحبك مش عايز المعنى مش عايز. طب انك بعيوننا يا رب انه هو كلام بقى ولا, ولا تنفيذ دوعود ده ده ربنا صدق طب يا رب فين تنفيذ وعدك انت الوقت يا رب الشعب وعمل حزن والطرد والتعذيب والنكال بالمؤمنين يا رب انت قلت فانك بعيوننا فين تتقفل استطارة على صورة الطور والمسلمين في قمة التعذيب تتفتح استطارة في صورة النجم والرسول الله فوق صدرت المنتهى فوق سبع سماوات كأن ربنا بيقول لنا صدقهم انا لما هيوعدك اني هسعدك دنيا واخره صدقي لما هوعدكم صدقوا الصحابه استحملوا مع النبي كل الظروف دي بعدها ابو هريره امير على المدينه عمر عمرو بن العاص حاكم على مصر عمر بن الخطاب خليفه على المسلمين معاويه بن ابي سفيان امير على الشعاب ليه لانهم صدقهم رأيتونا مع رسول الله سبع سبعه ما لنا طعام الا ورق الشجر وما منا من احد اليوم الا وهو امير على بلد من البلدان وسبح بحمد ربك حين تقوم اما تقوم من النوم اما تقوم المجلس اما تقوم للسرائم لحياتك تسبيح اخر ايه بقى الخطيره بقى ومن الليل فسبح تسبيح الليل دي حاجه خالص ومن الليل فسبح واتبار النجوم اخر ايه دي بس اللي هيطبعها منكم ومننا هيبقى فتح من فتحات ربنا عطار الطار كله ومن الليل فسبحه قيام الليل واتبار النجوم جلسه الضحى من اول استغفار الاسحار مرور بصلاة الفجر لحد جلسه ال اللي هيقوم الليل ويقوم جلسه الضحى ده فتح مبين عشان كده بعد الايه دي بالذات جه الرفع فوق سدره المنتهى اللي هيقوم الليل اللي بيقوم الليل ده فتح من فتحات ربنا الصف الاسلامي كله يا جماعه انا عايز اقول ايه لان الوقت خلاص ما غير حوالي ساعتين احنا الوقت خلاص بنقفل في الحلقه يا جماعه انا عايز اقول لكم اول حاجه اوعى تستصغر المعصيه يا جماعه اللي ما بيقدرش المعصيه حق قدرها ده اللي حق قدره يا جماعه عايزين لفوق لو غير اسلاميه كبائر التبرج كبيرة الاختلاط واللي بيحصل بعد الاختلاط ده من الكبائر يا جماعة اللي بيحصل بعد الاختلاط من هذه المصائب والكوارث ولا اعوذ بالله المال الحرام كبائر الفرجه على ماتش وانت ما صليتش الفرض اللي ربنا فرض عليك بتاعتها كبيرة من الكبائر ترك صلاة الفجر انك تاكل اولادك ربا كل دي كبائر عايزين نفوق عايزين نفوق ونعرف احنا بنعمل ايه الحاجة الثانيه اللي عايز اوصلها النهاردة حرمات ربنا وتعظيم حرمات ربنا اللي بيحاربوا الدعاه بالعلمانيين انتوا حربهم حدود ربنا سبحانه وتعالى اللي اللي بيمشي مع بنت من وراء أهلها انت بتعتدي على حرمة من حرمات ربنا وحق من حقوق ربنا لغيرك الحاجة الثالثة اللي انا عايز اوصلها النهاردة يا جماعة ان لازم تجريم عدم العمل لنصرة الإسلام اوعي تفتكر انك انت لو لبيست نقاب وميت نقاب وما اشتغلتش في الدعوه الى الله تنشري الدين والدعوه وتدعي غيرك للالتزام اوعى تفتكري انك انت كده ما اجرمتيش في الدين اوعى تفتكري انك لو ربتي دقنك ومب دقني فوقيها بس ما اديتش البشريط الى الله وكلمت ده وزرت صاحبك ده تدعوه الى الله ونصرت دينك وبقيتي راجل اوعى تفتكري انك انت ما انتش مجرم اسم اللي ربك ده حكم ربنا حكم بيه على كل مؤمن مشي النبي حكم ولازم نصبر عليه ولازم كويس جدا تجريم عدم الدعوه الى الله الحاجه الرابعه اللي انا عايز اوصلها في نهايه الحلقه يا جماعه اوعوا تستقلوا بالحسنات ربنا كلمنا عن العمل كتير قوي في الصوره لازم شغل بقى لازم شغل بقى وده اللي بيدخلنا في التوصيات سيدنا ابو بكر الصديق الرسول يقول له من اصبح منكم اليوم صائما انا هي نجرب الكلمه دي بموضوع يوم الاثنين الجاي بقى ونجربها كل اسبوع من اصبح منكم اليوم صائما انا من سعاد منكم اليوم مريضا انا من تبع منكم اليوم جنازه انا من اطعم منكم اليوم ما بيسكينا أنا ليه ما بيبطلش شغل عارف ان الشغل ولا يرفعه عند ربنا يوم القيامه عايزين يا إخواني ان شاء الله الليلة بإذن الله نصلي بصورة الطور بس أنا عايز الليلة يا جماعة تطلع من صورة الطور وانت بركب نظرة جديدة وانت نظرك ستة على ستة لاول مرة في البصيرة الايمانيه انا عايزك تعرف ان صوره الدور دي معركه بعقيد مع الاستهتار اللي مأيد قلوبنا وعدم تقدير خطوره الموقف انا عايزك تعرف من صورة الدور وانت عارف ان المدخصه جدا وكبير جدا وعظيم جدا انا عايز مع كل ايه من ايه صوره الدور قضيه الدين في قلبك وفي قلبك تكبر وتعظم وتحس ادي انت في امتحان خطير ادي انت في امتحان رهيب قد ايه كل عمل انت مسئول عنه قد ايه ان المعصيه عقبتها هتذهل هتذهل اللي هيلاقاه يوم القيمه زي ما ده. كل ده حصل ليه مصعقين وقدين عقبة الطاعة هتزهل المقطاع بيقولوا أطبال بعضهم على بعض الناس فقالوا مش مصدقين كل ده ليه يا جماعة العقبة كبيرة أو يا جماعة سواء للطرف ده أو للطرف ده عايزين نصلي لله بصوره الطول ان شاء الله ونعيش مع معناها الخطيره ونخرج منها مش فاكرينها لعبه ابدا عايزين نحافظ على ورد القران بقى هدف السلسله دي كلها المحافظة على ورد القران يا شباب لازم يبقى ليك ورد كل يوم ولو صفحه ولو ربع ولو ربعين ولو حزب ولو جزء لازم كل يوم تقرا قران تراق في قيام ليل تقرا الصبح بعد الفجر تقرا بعد العصر تقرا في وقت يكون وقت اصفى وقت قلبك وذهنك يا جماعه لازم ورد القران يا شباب يا ام محمد ده النبي بقى نبي بايه بايه جبريل قال لك بقى نبي عليه الصلاه والسلام انت ايه واحده تخليك ولي ايه واحده تخليك صديقه ايه واحده تخليك من اهل الفردوس الاعلى يا جماعه ايه واحده تقلب حياتنا كلنا ايه واحده تغيرك ايه اوعك تسال انك تقوم الليله بايه وقت تسال انك انت تبكي من ايه ده انت تقف يا في ظله عرش الله ايه تشفع لك عند ربنا يوم القيامه ايه تنجيك من عذاب القبر آية يا جماعة آية تملا قلبك بالإيمان اوعى تستقل إنك تحفظ آية إنك تفهم آية إنك تعيش مع آية إنك انت تصلق يام الليل بآية إنك تقرأ آية إيه وقع يا إخواني لأن الموضوع كبير وخطير صورة التور دهيت جبار بن مطعم لما راح للشرك مشرك راح المدينة عشان يفك التأثير سمع النبي بيصلي بيها لما جيل اخرها بيقول في صحيح البخاري فكاد قلبي ان يطير البطار من معانيها البطار من الصواعق اللي فيها صورة صواعق صاعق في الدنيا قبل ما الواحد يتطعت في الاخره كاد قلبه ان يطير من قطر ما اذهلته صورة الطور راح المغرب سمحها للنبي العيشة كان بيصلي مع الصحابة العيشة كان مسلم من ضمن المسلمين يا طرح تصصر فيك زي ما اصرت في جبار بن المط يا ترى هتقلبك زي بقلب شوبير بن, بن مطعم يا ترى هتغير حياتك زي ما غيرت حياته نشوف يا جماعه ونشوف بين الله الليله مع هذه المعركه ولكن بينك وبين ربنا سبحانه وتعالى ومن اول الليله يا جماعه وبكرا حافظ على ورده القران ابدأ بصفحه يا اللي ما بتقراش ابدا بصفحه ابداي بصفحتين بس ابداوا يا جماعه بس حافظوا اوعوا تبقوا هجري لكتاب الله ومن اعرض عن ذكري فان له معيشه ضنك اللي هيعرض حتى اعراض التلاوه هيعيش في ضنك ضنك شاء الله على الموقع على موقع الطريقة لله ان شاء الله قصة يعني في ساعة ونص قصة الفتاة اللي اسلامت قصة مليانة عبر يعني وان كنا نتمنى ان الاشتريت كان يتمنتش بطريقة احسن شوية بالزادة في المقدمة بتاعته الا ان يعنينا القصة بتاعتها اللي انا بتحكيها هي نفسها على بودة حوالي ساعة نص بتحكي قصه تعرفك يعني ايه انسان ممكن يتعب عشان يوصل لربنا سبحانه وتعالى موجود على صدر الموقع للي عايز يحملها مش عايزين نضيع ساعه من عمرنا ونعاهد ربنا ان عمرنا ده بالساعه بالدقيقه هنتعامل مع ربنا بيه اللهم ارزقنا العمل الصالح اللهم استعملنا في طاعتك ليلا ونهارا اللهم استعملنا في طاعتك في كل ساعه من اعمارنا اللهم استعمل كل جارحه من جوارحنا في طاعتك اللهم استعملنا لنصرة دينك اللهم استعملنا ولا تخذلنا اللهم ارزقنا البصيرة اللهم ايقظ قلوبنا اللهم اجعل القران العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء احزاننا وذهاب هممنا وغمنا برحمتك يا رب العالمين برحمتك يا بر يا رحيم برحمتك يا بر يا رحيم انا يا ربنا دعوك انك انت البر الرحيم اللهم امين اللهم امين اللهم امين اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته